هرأة خافت من بالها نشودا أو, أو إعراضا فلا جمع عليهم ما أي نشرقا بينهما خلحا والصلش خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولا تستطيعوا أن تعزلوا بين النساء ولا حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتبروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرق ويغني وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أنتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ آخِرُ الثَّلَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَكَانَ الله سميعاً بصيراً